فَقَالُوا بِنِعْمَةٍ مِنْ اللهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللهِ وَاللهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ إِنَّمَا ذٰلِكُمْ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ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 فيطوّقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميرات السماوات والأرض والله بما تعملون خبير